الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حلنتم فاصطادوا ولا يجرم قَوْمٍ شنأن قوم أن صدّكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى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 فَمَنِّبْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ عَيْرٍ مُتَجَالِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدا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 وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم من عمته عليكم وليتم من عمته عليكم لعلكم تشكرون وذكرون عمت الله عليكم وبيثاقه الذي واثقكم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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلون اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم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 قوم أي بسقو إليكم أيديهم إذ هم قوم أي بسقو إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فان يتوكّل المؤمنون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 وعزرتموهم وانقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرا عنكم سيئاتكم لاكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا صارا خذنا مثالهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا الخاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال ربني لا أملك إلا نفسي وأخي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 بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل. ناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أي يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض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 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ غُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ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 وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَيَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْطَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنظروا وأنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى ومواضة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها ولو شاء الله لجعلكم أمنا مات واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبليكم بما كنتم فيه تختلفون.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 أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم، ذلك فضل الله يقتين من يشاء، والله واسع عليم.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 إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِنْدَ اللَّهِ ما لَعَلَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّهُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانَهُ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوْكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْنِ وَالْعُدُوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْحُ لَبِئسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول ما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقين يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا صموا ثم تاب الله عليهم.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 118. وانزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون 119. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم وَدَّتِ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طيعوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوى ثم تقوى آمنوا ثم تقوى أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلون لكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالعيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صيام اللي ذو قوة بال أمره عفَّل الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فينقصمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قوبا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين فإن عثرا هما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا, ومعتدينا إن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 من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رازقين قال الله إني منزلها عليكم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 قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبَ